This We'll we. Wow. نا عليه ذو ولا من نورك سمين وفعلت التي فعلت كلت وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قُمَّ إِن كُنتُم مُّقِينِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمُ ورب آبان وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخلت إلها غيري لأجعلنك من المسجد 117. قال أولو جئتك بشيء مبين 118. قال فأتي بذي إن كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء صاحب عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجف وأخاف وأبع في المدى. يا معشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم تَمِيعُنَ <تصفيق> لَعَلَّ نَانَكَ تَبِعُ السَّحَرَةَ كَانُوا الْغَالِبِينَ فَلَمَّا Oh! لفضيله <تصفيق> الدكتور وَمُسْحٍ فَلَنَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَمْثَالَهُمْ إِلَّا Oh, uh -huh. هم تبعون فأرسلن في العون في حاشرين إن غا أولى قليلون وإنهم لما ذلك وأورثناهم من السور مشرقين فلما ترى I <laughs> Kan u nu ZANG Ja, voor Thank <laughs> قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجدا أنا بعد الباقين، إن في <تصفيق> ذلك لا وما Samen met u, ما صان تخلدون وإذا بطشتم, بطشتم جبارين بقش الله وأطيعني واتقوا الذي أمدكم 129. <تصفيق> واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وغنين وجنات وعيون. أَمَدَّكُمْ بِأَنَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وعيون إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَعَذَا على فكذبوه فاهلاكناه ان في ذلك لا أحد قال ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله وأطيعون. فادقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما 118. وتنحتون من الجبال بيوتا فارئين فاكتقوا الله في ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المُسحَرِينَ ما أنت إلا بشَعُم مثلنا فأتِ بأيَّةٍ 129. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوك ولا تمسوها بسوء ذكو معذوب يوم النوم فعقواها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. كذبت قوم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوك لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني واهلي مما يعملون <تصفيق> negen en nou ذالك لا إله وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّمْنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَغُولٌ عَزِيزٌ الرّحيب كَذَّبَ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا, فاتقوا الله وأطيعوا واتقوا الذي خلقكم والجبلة أو صدق عليناك سفن من السماء كنتم من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فأخذهم عذاب يوم الغل لكنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكبر Ja, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين Dat وما أهلكنا من قرية فلا تَسْتَغْلَطْ مع اللَّهِ إلَّا أَنْ أَضْرَبَكُمْ مِنَ الْمُعْذَبِينَ وَأَذِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينِ وَأَذْهَبْ 117. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 118. فإن عصرك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين تسمعوا اثرهم كاذبون والشعراء